بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن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 على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا إن يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضان حملهن فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله آزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واستمروا بينكم بمحروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق من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 نات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مسلاهنات نزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحيط بكل شيء عِلْمًا.